بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم غلبت الروم غلبت الروم في أذنى الأرض وهو والا بهم سيغلبون ارنا الارض وهم من بعد غلبهم سيظلمون في بال سنين في بال سنين لله الامر من قبل ومن بعد من الله الامر من يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بنصر الله ينصر من يشاء ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وهو العزيز الرحيم وعد الله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 ياللمون باهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره غافلون اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات وَالْأَرضَّ وما بينهما إِلَّا بالحق وَأَجَل مسمى وإن كثيرا, من الناس بلقاء ربهم وإن كثيرا مِنَ النَّاسِ بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة سَيَكُنْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَمَروهَا أَكْثَرَ مَِّا عَمَووهَا وَجَ أَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالبَيينَات وَمَوهَا أَكسَرَ مَِّا عَمَوهَا وَجَاء رُسُلُهُم بِالبَييدات فمَا كَانَ اللَّهُ ليَوِّمَهُم وَلَك كَُوا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 124. كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون 125. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 126. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه توجعون ويوم تقوم, ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين كِينَ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَثِيرِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ فَأَمَّ الذينَ آممَنُوا وَامِل الصَّالِحَاتِ فَهُم فيِي رَظَة يحبَرون فَأَمَّ الذيينَ آمَنوا وَامِلوا الصّالِحَات فَهُم في رَغَة يحبَرون فأما الذين آمنوا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 فسبحانَ الله حينةُسُونَ وَحيينةُصبححون فسبحانَ الله حينةُ سونَ وَوحينَُصبححون وَلَ الحمدُ في السماواتِ والأَررض وَش وَحةُهون وَلَ الحمدُ في السماواتِ والأّ وَش يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَكَذَلِكَ تُفْرَجُونَ ومن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من كُم وَدت وََصْمَة إِ فيِي ذَلِكَ لآيات لقوم وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّمواتِ وَالْأَرضضِ وَْتِ لاافُأَلسِنَتِكُمْ وَأَوَانِكُ وَمِنْ آياته خَلْقُ السموَاتِ وَْأَغْضِ وَغتِ لاافُُلسِنَتِكُمْ وَأَوَانكُ إِ فِي ذَلِكَ لآياتِ للعَالمِين وَمِنْ آياتاتِهِ مَنَُكُوم بالِالليْلِ وََّهارِ وَبتِ غُكُمْ مِنْ فَضلِ وَمِن آياتتِهِ مَذاَكُون بالِالَّْلِ فِي ذَلِكَ ل آياتِ ي إِ فيِي ذَلِكَ لآيات لِقُ يسَون وَمِنْ آياتِهِ يُركُم البَقَ خَْفَ وَقَمَ وَينَزِلُ مِنَ السَّمَِمَا أَ فَيح بِ الأأَضَّ بَعدَ مَوتِهَا وَمنِن آياتهِ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آياته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 يدعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون وله من في السماوات والارض وله من في السماوات والارض كل له قالتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وله المثل الاعلى في السماوات وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا سواء هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم وَاَنْتَ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْتِلُونَ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْتِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الذين ظلموا اهوا اوب بغير علم فمن يهدي من اضل الله فمن يهدي من الله وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين فاثم وجهك للدين حنيفا فاثم وجهك لل حنيفه الله التي فطر الناس عليها فطره الله التي فطر لا, تبديل الله لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القويم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين مِنَ الذيذينَ فََّّقُ دينَهُم وَكَوش مَِ الذيينَ فََّقُدينِينَهُم وَكَوش كلُلّ حِزْبِ بِمَا لديَيهِم فرَحون كلُلّ حِزْبِ بِمَا لدييْهِم فرَحون وَإِذاَا مَسَّنَّ إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيرين إليه ثم إذا أذاقهم رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَتَمَتَّعُوا فسوف تعلمون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 وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بِهَا وَإِن تصبهم سيئة بِمَا قدمت أيديهم إذا هم يكنطون وإن تصبهم سيئة بما قدمت أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ 117. فآتذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 118. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك المفلحون ذلك خير للذين وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ 119. تريدون وجه الله فأولئك هم المؤمنين اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ وَزَّقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ أَمَّنَ الَّذِي غَرَقَكُمْ ثُمَّ وَزَّقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ شيء هل من شركاء من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى وَهَرَفَسادُ فيِيبَرّ وَالبَحررِ بِمَا كَسَبَتأَدٍ النَّاسِذيقَهُم بَعضل الذيعَامِولعَهُ يجون وَهرَفَسادُ فيبَرّ والبَحر بِمَا كَسَبتَتأَدٍ النَّ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 فَأَتِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مردَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ فَأَتِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ يصدرون من كفر فعليه كفره من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّهُ لَا مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره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 بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا ولقد ارسلنا من قرينك رسلا الى قومهم فجاؤو بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وَوكَانَ حَدلَنَا رَص المُؤمنِين اللههُ الذي يُصِل الر حَفَةُ ثيرُ سَحابًا فَيَابصُطُوه في السماء إكَيْ فَيَشاء اللههُ الذيَّذ يُصل ال الريا حفَتُ فيوسَحاب فَيَبسُكُوه في السماء في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فيرسقه في السماء كيف يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من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 آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إن ذلك لمحيي الموتى وَل إِنْ أَْسَ النَّار حَم فَرَأَْهُ مُسفَوَّظَلُّ مِ بَِْهِ فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم وما أنت بهذه العمي عن قلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمين. الله الذي خَلَقَكُم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد بسين قوه وتن ثم جعلها عندها قوه ذوتا وشيبا يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وهو العليم القدير وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُفْتَنُونَ كَذَلِكَ كَانُوا يُفْتَبُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أوتوا العلم وَمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فهذا يوم البعث ولكن كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولا قل ضرب في هذا القران ان كل مثل ولا ان جده بايه لا يقولن الذين كفروا ان انتم الا مبطلون كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اصْبِرْ ۖ اِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ اصْبِرْ ۖ اِنَّ ولا يستخفن بك الذين لا يوقنون ولا يستخفن بك الذين لا يوقنون